إِذْ ثَقَفُوْكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ أَوْ وَيَبْسُطُوا إلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ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 إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إن برأء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم و بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده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 إنما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهر على إخراجكم آتى وَلَوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَآئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن عالمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار